وزين رئيسه وذاك نينغ رئيس حرش جروين. أدي قرطاء ذويذ تسمين أن خط إن ما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضة.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 أثنى جلادس يتكلم ما هو ثنا سيدعو سلم قرآن ذي القمر ويرنع أكون إلى ذكر الرب ما تصلية ميلان في ولندن تحصام وثبات إيوان الشتكيه إيه تخرم لكن لما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 أكمل ولكن ده غنا جرسن تكن سوو أكوني جل يعني غن نلفون ذوين رديس بدعن قد ين لرا يعني ديس وربي باللي انتشر سكفام الكريم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 ولكن يجب ان يكون البدعه في المعصيه التي تتمكن من المعصيه التي تتمكن من المعصيه التي تتمكن من ويعني يعرف المعصيه التي تمكن من من المعصيه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 الى أم صاليد ام ام زنت صاليد الشيطان يسكن يحصل على غرا فاشون غخدم مليخنا نغيرك جد ان تركاكي كلا اي هو كي هاك خين زباكر الشيطان كي تتوكلن غاسوس يعني الشيطان هذه دورك مرتبة أنا غرتيت تزللت هذه مثمن هذه يحصلون بالله من مريت عود هذه تعود بالله من الشتانة الجيم هذه في اللس إلى قلسين بالله يمكن داخل في يعني زمر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 أعطى الجنون يعني قال الشيطان كذي نقرأ خمسة مئة مقرنص ومتسع سنين الشيطان يزمر دي يعني وادي الطلل بنظم وادي صفور الطعام سواء طاس بذم وجلس إيمان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 الشيطان يا كان اويا اسمي قال يعني قالوا ادم ثولا مي, مي, مي, مي, مي غير يك حرم ربي سبحانه فلاس تمطوا في والحواء وتشين التجرمين كحرم يعني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 نتا ما يلا ما ينقلقنا تسفد دغرس نتا مزولنا كاين ارنو ولا في كان كان شويطا مثل فنذم الافراط سينرنيو تضغط فيني العقل امزوني ولكن من الممكن ان نتفرط على ان نتفرط على اسمك ظلمت ونقذت ونقذت ونقذت ونقذت ونقذت لكن da i-kka yes wud, ma wewen si yetḍelliil ciṭan imdanen, imi ɣun kra ad xedmilen ad ɛzel tesxran بعد xedma tickki neɣ azekka neɣ as azekka, Wiki ad sɣurit teskilin, xaṭer yernu uɛda. ماشي Irennu mačči tura ticki, mačči ass-la لكن ذاغن سوالي الرقص صحني لنا ديون كان انوالين غرسن امار انوالين فنظم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 ويجعلنا الوعي ذاكين داغاً ويتواعدين الشيطان تسكران الوعي يعني, يعني المواعدة كي نديرين ما تشين يعني يجعلنا قد يسين ومدان بلين نشتغل ذاكين خطرش الأمانية كي ندير أم أم أم أم في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 لا قد السنين المد لا بدا لا بدا ويديك السخغان الشياطين المندكنيه ارض خدم من اكن وثام ناين من من في الشياطين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 أه... ارى والله نسيس <تصفيق> مبداني من داكني اردتو كا مبدل و الدينام الصح و كاين صوت وينتان و كاين تثكد الصوره وينتان و كاين جاي نقدراني وينتان ام كي تضريدس ما يلا لها لا خطئ الحرام قران لا بعدا لنقترا يعني صوض مكيه و نينرب بالله الى قص فذن الشرع الرب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 بلير بنظم أبي يحصل بليويذ يسخذ من نكيا يعني ال إسكش فكيا كي يحش كل ناري حلكوش نكيا ذوي نسخذ من, من أمزون أكدين إنك أكتي من فزهر نعكت بنفوشو وكي غوط الحرام ويانوري جوزارا عجمع نغورت ما أصلح مرغورسن واتسم إن وندنن واتخذ ممس وندنن نعملش تقلو في يغلد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 وإنه سياتان ونظم إليك أنزون سيرونا منهم ومارمنهم أنا نقول الشيطان أرضي سبحانه وانتقر حدن وانتقر حرزن إلما نبون شكي أكن الدين أرضي سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 كن يقارن يعني نغ نغ دين رسبعد بالله ايسره كي دور ثولميه اي غيلا مثل سوانشتاكي ام كي غلاقم دنن ادسخد من يعني اوزمونكيناتنا راه حزني ما نحس ما يلا ديفونه ديفونه اديفون لدويذ ديفونه اديفون ايزغن تن جنوننا وسنتن